بسم الله الرحمن الرحيم هذا أرض لرسالة لشيخ الإسلام بن تيمية بعنوان أمراض القلوب وشفاؤها وقال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما فصل في مرض القلوب وشفائها قال الله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وقال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا وقال ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض و الكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا وقال تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال ويشفي صدور قوم مؤمنين وقال ويذهب غيظ قلوبهم ومرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته إذن ومرض البدن خلاف صحته وصلاحه وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية فإدراكه إما أن يذهب كالعمى والصمم وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مرى وكما يخيل إليه أشياء لا حقيقة لها في الخارج وإما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن الهضم أو مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليها ويحب الأشياء التي تضره ويحصل له من الآلام بحسب ذلك ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الإرادية في الجملة فيتولد من ذلك ألم يحصل في البدن إما بسبب فساد الكمية أو الكيفية فالأول إما نقص المادة فيحتاج إلى غذاء وإما بسبب زيادتها فيحتاج إلى استفراغ والثاني كقوة في الحرارة والبرودة خارج عن الاتدال فيداوى فصل وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات التي تعرض حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب كما فسر مجاهد وقتادة قوله قوله تعالى في قلوبه المرض أي شك وتارة يفسر بشهوة الزنا إذن مرض القلب ونوع فساد يحصل للقلب يفسد به تصوره وإرادته ففساد التصور هذا هو شبهات وفساد الإرادة هذا بغض الحق وحب الباطل قلنا وتارة يفسر بالشك والريب كما فسر مجاهد وقتادة قوله في قلوبهم مرض أي شك وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض ولهذا صنف الخرائطي كتاب اعتلال القلوب أي مرضها وأراد به مرضها بالشهوة والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح فيضره فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من الأمور التي لا يقوى عليها لضعفه بالمرض والمرض في الجملة يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده إذن المرض في الجملة يضعف المريض فيجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي والصحة تحفظ بالمثل تحفظ ب... بالذي يأتي بالصحة والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد أما المرض فيقوى بمثل سببه ويزول بضده فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وزاد ضعف قوته حتى ربما يهلك وإن حصل له ما يقوي قوة ويزيل المرض كان بالعكس والمرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك فإن ذلك يؤلم القلب قال الله تعالى ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم ويقال فلان شفي غيظه في القود وفي القود استشفاء أولياء المقتول ونحو ذلك فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن وكل هذه الآلام التي تحصل في النفس وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا سأل إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال والشاك في شيء المرتاب فيه يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق يبين الحق قد شفاني بالجواب والمرض دون الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل والمرض دون الموت يعني أقل من الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض وحياة وشفاء وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه فلهذا مرض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه وإن حصلت له حكمة وموعضة كانت من أسباب صلاحه وشفائه قال تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض لأن ذلك أورث شبهة عندهم والقاسية, قلوب والقاسية, قلوب والقاسية قلوبهم ليبسلها فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض فصار ما ألقى الشيطان فتنة لهم وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية على الإيمان فصار فتنة لهم وقال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة كما قال وليقول الذين في قلوبهم مرض لم تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقين وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين بل فيها مرض شبهة وشهوات وكذلك فيطمع الذي في قلبه مرض وهو مرض الشهوة فإن القلب الصحيح لو تعرضت له المرأة لم يلتفت إليها بخلاف القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه فإذا خضعنا بالقول طمع الذي في قلبه مرض والقرآن شفاء لما في الصدور ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات أي في القرآن من البينات ما يزيل الحق من الباطل فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب, ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغي بعد أن كان مريدا للغي مبغضا للرشاد فالقرآن مزيل للأمراض المجبة للإرادات الفاسدة حتى يصلح القلب فتصلح إرادته ويعود إلى فطرته التي فطر عليها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 كما يعتدل البدن بما ينميه ويقومه، فإن زكاة القلب مثل نماء البدن، والزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصلاح. يقال زك الشيء إذا نما في الصلاح، فالقلب يحتاج أن يتربى، فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن أن يربى بالأغذية المصلحة له، ولا بد مع ذلك من منع ما يضره. ولا بد ما ذلك من منع ما يضره فلا ينمو البدن إلا بإعطائه ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا والصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صارك القلب يزكو بها وزكاته معنى زائد على الطهارة من الذنب قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وكذلك ترك الفواحش يزك بها القلب وكذلك ترك المعاصي فإنها بمنزلة الأخلاق الرديئة في البدن ومثل الدغل في الزر فإذا استفرغ البدن من الأخلاق الرديئة كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن وكذلك القلب وكذلك القلب إذا تاب من الذنوب كان استفراغا من تخليطاته حيث خلط عملا صالحا وآخر سيئا فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وقال تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى وما يدريك لعله يزكى وقال فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل بإزالة الشر فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا أي يجمع زيادة الخير وإزالة الشر. وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وهي التوحيد والإيمان الذي به يزكُ القلب، فإنَّه يتضمن نفي الإلهية ماس والحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب. إذن الزكاة الذين لا يؤتون الزكاة، وهي التوحيد والإيمان الذي به يزكُ القلب. فأنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب، وهو حقيقة لا إله إلا الله. وهذا أصل ما تزك به القلوب. والتزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر. التزكية جعل الشيء ذكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر. شيخ الإسلام في هذا. يريد أن يفرق بين التزكية التي تطلق على تزكية النفس وتنميتها وتطهيرها والتزكية التي تكون في الاعتقاد والخبر أي أن تقول عن نفسك أنها زاكية وطاهرة وفيها نماء فالمأمور به هو ذلك أن تزكي نفسك من ناحية أن تنميها وتطهيرها لا أن تزعم أنها زاكية طاهرة وهذا ما يبينه الشيخ فيقول والتزكية جعل الشيء زكياً إذن هذه الكلمة تأتي بجعل شيء زكي إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر كما يقال عدلته إذا جعلته عدلا في نفسه أو في اعتقاد الناس قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم أي تخبروا بزكاتها وهذا غير قوله قد أفلح من زكاها ولهذا قال هو أعلم بمن اتقاه وكان اسم زينب بره فقيل تزكي نفسها فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وأما قوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء أي يجعله زاكيا ويخبر بزكاته كما يزكي المزكي الشهودة فيخبروا بعد بعدلهم والعدل هو الاعتدال والاعتدال هو صلاح القلب كما أن الظلمة فساده ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه والظلم خلاف الأدل فلم يعدل على نفسه بل ظلمها فصلاح القلب في العدل وفساده في الظلم وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم وهو المظلوم كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما والعمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج فصلاحها عجل لها وفسادها ظلم لها قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها وقال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها قال بعض السلف إن للحسنة نورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وساعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب، وسوادا في الوجه، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق، وقال تعالى، كل امرئ بما كسب رهين، وقال تعالى، كل نفس بما كسبت رهينه وقال، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعد كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا وتبسل أي ترتهن وتحبس وتأسر تبسلوا أي ترتهن وتحبس وتأسر كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض إنما هو بإخراجه أو بإخراج المزاج مع أن الاعتدال المخض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه لكن الأمثل فالأمثل إذا كما أن الجسد إذا صح من مرضه قيل قد اعتدل مزاجه والمرض إنما هو بإخراج المزاج مع أن الاعتدال المخض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه لكن الأمثل فالأمثل الأمثل فالأمثل فهكذا صحة القلب وصلاحه وهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل ومرضه من الزيغ والظلم والانحراف والعدل المحض في كل شيء متعذر علما وعملا ولكن الأمثل فالأمثل ولهذا يقال هذا أمثل ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدل بين النساء ولو حرصتم وقال تعالى وأوف الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط وأعظم القسط, وأعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له ثم العدل على الناس في حقوقهم ثم العدل على النفس والظلم ثلاثة أنواع والظلم كله من أمراض القلوب والعدل صحتها وصلاحها قال أحمد بن حنبل لبعض الناس لو صححت لم تخف أحدا أي خوفك من المخلوق هو من مرض فيك كمرض الشرك والذنوب وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لذلك ذكر الله حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في غير موضع كقوله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وقال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن أنواعه أنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وفي الحديث الصحيح مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا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 يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور فهذا مثل نور الإيمان في قلوب المؤمنين ثم قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن يحسبه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 فوفاه الله حسابه على تلك الأعمال والثاني مثل للجهل البسيط وعدم الإيمان, والعلم وعدم الإيمان والعلم فإن صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض لا يبصر شيئا فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم قال تعالى إن الذين تقو إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون وقال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن برهان ربه وهو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما كان هم به وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب عليه خطيئة إذا فعل إذ فعل خيرا ولم يفعل سيئه وقال تعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ولهذا ضرب الله للإيمان مثلين مثلا بالماء الذي به الحياة وما يقترن به من الزبد ومثلا بالنار التي بها النور وما يقترن بما يوقد, بما يوقد عليه من الزبد وكذلك ضرب الله للنفاق مثلين قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بتغاء حلية أو متاع زبد مثله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 ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير فضرب لهم مثلا كالذي أوقد النار كلما أضاءت أطفأها الله والمثل, والمثل المائي كالمثل النازل, من كالمثل النازل من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق, وبرق يرى ولبص الكلام في هذه الأمثال موضع آخر وإنما المقصود هنا ذكر حياة القلوب وإنارتها وفي الدعاء المأثور اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم والفصل الذي ينزل فيه أول المطر تسميه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع وغيرهم يسمي الربيع الفصل الذي يلي الشتاء فإن فيه تخرج الأزهار التي تخلق منها الثمار وتنبت الأوراق على الأشجار والقلب الحي المنور فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وقال تعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العميا ولو كانوا لا يبصرون وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا, في وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وقر وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين الآيات فأخبر أنهم لا يفقهون بقلوبهم ولا يسمعون بآذانهم ولا يؤمنون بما رأوه من النار كما أخبر عنهم حيث قالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فذكروا الموانع على القلوب والسمع والأبصار وأبدانهم حية تسمع الأصوات وترى الأشخاص لكن حياة البدن بدون حياة القلب من جنس حياة البهائم لها سمع وبصر وهي تأكل وتشرب وتنكح ولهذا قال تعالى ومثل الذين ومثل الذين كثر كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء فشبههم بالغنم الذي ينعق بها الراعي وهي لا تسمع إلا نداء كما قال في الآية أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم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 وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه وامثالها مما ذكر الله في عيوب الإنسان وذمها فيقول هؤلاء هذه الايه في الكفار والمراد بالإنسان هنا الكافر فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الذم والعيد نصيب يقول شيخ عن هذه الايات ان من الناس من يقول أن هذه الآيات في الكفار والمراد بالإنسان هنا الكافر فيبقى من يسمع ذلك يظن أنه ليس لمن يظهر الإسلام في هذا الذم والوعيد نصيب بل يذهب وهمه إلى كل من كان مظهرا للشرك من العربي أو إلى من يعرفهم من مظهر الكفر كاليهود والنصارى ومشركي الترك والهند ولحو ذلك فلا ينتفع بهذه الآيات التي أنزلها الله ليهتدي بها عباده فيقال أولا المظهرون للإسلام فيهم مؤمن ومنافق والمنافقون كثيرون في كل زمان والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ويقال ثانيا الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر وإن كان معه إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا أت من خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر فأخبر أنه من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه إنك مرؤ فيك كجاهلية وأبو ذر رضي الله عنه من أصدق الناس إيمانا وقال في الحديث الصحيح أربع في أمتي من أمر الجاهلية الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم وقال في الحديث الصحيح لا لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن وقال أيضا في الحديث الصحيح لتأخذن أمتي ما أخذت الأمم قبلها شبرا بشبر وذراع بذراع قالوا فارس والروم قال ومن الناس إلا هؤلاء وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه وعن علي أو حذيف رضي الله عنهما قال القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر وقلب منكوس فذلك قلب المنافق وقلب فيه مادتان مادة تمده الإيمان ومادة تمده النفاق فأولئك قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وإذا عرف هذا علم أن كل عبد ينتفع بما ذكر الله في الإيمان من مدح شعب الإيمان وذم شعب الكفر وهذا كما يقول بعضهم في قوله إهدنا الصراط المستقيم فيقولون المؤمن قد هذيت إلى الصراط المستقيم فأي فائدة في طلب الهدى في ذلك ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم نم حتى آتيك أو يقول بعضهم ألزم قلوبنا, ألزم قلوبنا الهدى فحذف الملزوم ويقول بعضهم زدني هدى وإنما يريدون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم إذا الشيخ الأسلام يتكلم عن هذا السؤال وهو سؤال أنه ليش إهدنا الصراط المستقيم وكذلك الأمر عن الآية التي تتكلم عن الكفار فيقولون فيقول رحمه الله وإنما يريدون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه فإن المراد به العمل بما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور إذن فهذا الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه فإن المراد به العمل بما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور والإنسان وإن كان أقر بأن محمد رسول الله وأن القرآن حق على سبيل الإجمال فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره وما أمر به وما نهى عنه في تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرفه وما عرفه فكثير منه لم يعمل بعلمه ولو قدر أنه بلغه كل أمر ونهي في القرآن والسنة فالقرآن والسنة إنما تذكر فيهم فيها فيهم الأمور العامة الكلية لا يمكن غير ذلك لا تذكر ما يخص ما يخص به أو ما يخص به كل عبد ولهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم والهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلا ويتناول التعريف بما يدخل في أوامره الكليات ويتناول إلهام العمل بعلمه فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه ولهذا قال للنبيه بعد صلح الحديبية إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وقال في حق موسى وهارون واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم والمسلمون قد تنازعوا فيما شاء الله من الأمور الخبرية والعلمية الاعتقادية والعملية مع أنهم كلهم متفقون على أن محمدا حق والقرآن حق والقرآن حق، فلو حصل لكل منهم الهدى إلى الصراط المستقيم فيما مختلف فيه لم يختلفوا ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه وإلا أكثرهم يعصونه ولا يحتدون حذوه فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الأعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائما في أن يهديهم الصراط المستقيم فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين قال سهل بن عبد الله التستري ليس بين العبد وبين ربه طريق أقرب إليه من الافتقار وما حصل فيه الهدى في الماضي فهو محتاج إلى حصول الهدى فيه في المستقبل وهذا حقيقة قول من يقول ثبتنا وهدنا لزوم الصراط وقول من قال زدنا هدى يتناول ما تقدم لكن هذا كله هدى منه في المستقبل إلى الصراط المستقيم فإن العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعد ولا يكون مهتديا حتى يعمل في المستقبل بالعلم وقد لا يحصل العلم في المستقبل بل يزول عن القلب وإن حصل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 فليس إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه وإذا حصل الهدى إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة والله تعالى أعلم واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد الحس والحركة الإرادية أو مجرد العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفة من النظار في علم الله وقدرته كأبي الحسين البصري قالوا إن حياته أنه بحيث يعلم ويقدر بل الحياة صفة قائمة بالموصوف وهي شرط في العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية وهي أيضا مستلزمة لذلك فكل حي له شعور وإرادة وعمل اختياري بقدرة وكل ما له علم وإرادة وعمل اختياري فهو حي والحياء مشتق من الحياة فإن القلب الحي يكون صاحبه حيا فيه حياء يمنعه عن القبائح فإن حياة القلب هي المانعة من القبائح, من القبائح التي تفسد القلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان وقال الحياء الحياء وال... ما... والحياء وكذا شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان والبيان شعبتان من النفاق فإن الحي يدفع ما يؤذيه بخلاف الميت الذي لا حياة فيه فإنه يسمى وقحا والوقاحة الصلابة وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة فإذا كان وقحا يابسا صليب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه وامتناعه من القبح كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها وطء لا يؤثر فيها وطء الأقدام بخلاف الأرض الخضرة ولهذا كان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح وله إرادة تمنعه عن فعل القبح بخلاف الوقح الذي ليس بحي فلا حياء معه ولا ايمان يزجره عن ذلك فالقلب اذا كان حيا فمات الانسان بفراق روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن ليست هي في نفسها ميتة بمعنى زوال حياتها عنها فالقلب اذا كان حيا فمات الانسان بفراق روحه بدنه كان موت النفس فراقها للبدن ليست هي في نفسها ميتة بمعنى زوال حياتها عنها، ولهذا قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل يقتل في سبيل الله أمواتا بالأحياء، وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بالأحياء، مع أنهم موتى داخلون في قوله كل نفس ذائقة الموت، وفي قوله إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم فالموت المثبت غير الموت المنفي المثبت هو فراق الروح البدن والمنفي هو زوال الحياة بالجملة عن الروح والبدن وهذا كما أن النوم أخ الموت فيسمى وفا يسمى موتا وإن كانت الحياة موجودة فيهما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل, ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وفي حديث آخر الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا وإذا أوى إلى فراشه يقول اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ويقول باسمك اللهم أموت وأحياه